ثَُّ رجع الْبصَرَكَ الرتَين يَ قالَبَ إلَكَ البَصَر, البصر خاصِ أَ وَهُو حَسير وَلَ قَدَ زًَا السم أَُّيا بِمَصَابِي حَوجَعَناهَا رجُومَ للِشَّطين وَأَعْتَدنَا لهم عذاب السعير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 قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مَا تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قُلْ إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم بِهِ تدعون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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ